الذين قدموا من بلده الكويت وسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الزياره وهي من باب زياره الاخوه بعضهم لبعض بعض في ميزان اعمالهم وكذلك انهم ارادوا ان نتكلم على بعض الاشياء التي وقع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الخطأ فيها وقضية الرد على المخالف والرد على الإنسان الذي يخالف الدليل هذه قضية متفق عليها بين السلف الصالح وخصوصا ان أخطاء الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في الآونة في الأخيرة وخصوصا بعد خروج كتابه الوصايا العشر ثم مشروعية العمل الجماعي ثم شيخ وسام تيميه والعمل الجماعي ثم بعض الكتب الاخرى تتابع اصول العمل الجماعي القسم الاول بالاضافه الى الاشقه الاخيره نجد انها احتوت على للاسف انحراف عن المنهج السلفي الذي كنا نعرف به الشيخ عبد الرحمن عبدالخالق في سنوات قد مضت ولأن الدعوة السلفيه إنما إذا عرفت الحق عرفت الرجال المتمسكين به ولا تعرف الرجال ثم تعرف الحق فنحن نقول من هذا المنطلق سوف نتكلم في هذا الموضوع واسأ الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الإجابة وان يجعل ذلك في نظام اعمالنا وان يجنبنا الخطا والزلل والظلم انه على ذلك قادر سبحانه وتعالى <تصفيق> بالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لا أحد ينكر جهوده في نشر الدعوه الثلاثيه في الكويت في زمان قد مضى بل إن هناك من الناس من هداهم الله سبحانه وتعالى عليه بالشيخ عبد الرحمن ولا احد ينكر كتب الشيخ عبد الرحمن ككتاب السلفيون والإم الأربعة وكتابه الأصول العلمية للدعوة السلفيه وغيرها من الكتب التي فيها نفع وفوائد ولكن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وبالذات الذي لاحظته أنا أنه بعد أن توفي الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد وبعد هذه نزل أول كتاب وهو أظنه والله تعالى أعلم بداية الانحراف ونسى الله للشيخ التوفيق نزل أول كتاب له اللي هو كتاب الوصايا العشر للعاملين بالدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ولكن قبل أن أذهب إلى الوصايا العشر أريد أن أقول يجب على الشباب إذا سمعوا نقد شخص معين أن يتقبلوه برحابة صدر وأن يكون الحق ضالتهم ولا يتعصبوا للرجال وإنما يتعصبون للحق الكتاب السنة وفهم السلف الصالح والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق سبق والرد على الشيخ الألباني كما في مجلة الفرقان وكما اطلع الكثير على هذا الرد، ومناقشة في فلا أرى ولا اسمع من أسباعه أي تردق من هذا الرد، مع أن هناك بون شاسع ما بين الألباني حفظه الله وما بين الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فان طبقنا المنهج السلف الذي نعرفه فنحن نسمع كلام الشيخ عبد الرحمن ونسمع كلام الشيخ الألباني ونرى الحجة مع من ثم بعد ذلك نتبعه الحجة وننزل خطأ ننزله الصحيحه ولا نعطيه اكثر من حقيقه فإذا ركث على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كذلك نقول لهؤلاء اسمعوا كما سمعتم رد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق للبن وإن كان رد غير الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ترونه إلا تأدب أو طاعن في الشيخ عبد الرحمن إذا فنقول كذلك رد الشيخ عبد الرحمن عالما في مجلة الفرقان طاعن في الشيخ للبن وأظن ان هذا لا ترضونه ونحن كذلك ما نستهم الشيخ عبد الرحمن فيه ولكن إذا كان باب الرد مفتوح فنفتحه على مصرعي أما أن الباب يفتح لأشخاص ثم يغلق عن أشخاص فهذه حجمية ممقوطة لا تجوز في شرع الله ولا عند العقلاء وأعجب كثيرا من الأفكار التي وردت الآن هذا الزمان في, في تلك السوريين أو الذين بدل ان يتاثرون بالشيخ عبد الرحمن بن في الاونه الاخيره اعجب كثيرا منهم والله ساعه ينادون بالاجتهاد وينبذون التقليد ان كان هذا الاجتهاد قد خالف فيه احد اصحابهم العلماء الكبار قالوا نحن لا نقلد احدا وساعه ينادون بالتقليد ان كان احد المشايخ قد وافق قولا لهم فاذا كان احد المشايخ الكبار وافق قولا لهم ورد أخشخص آخر بأدل وحجج وبرهيم قالوا أنت كيف تتكلم أنت لست بمستوى ذلك الشيخ وإذا هم خالفوا المشايخ الكبار فإذ بهم يعطونك درك في ذنب التعصب إلى آخرين وهذا مثل الله سلما من هواء وإلا صاحب الحق دائما تجد سهبك وسجده يعني أصوله واضحة وسيد أن مقاييسه يعني يقيس بمقياس واحد ويقين بمثال واحد فعلى سوء في مثال في عندنا أيام الأزمة أزمة الخريج عندما أفت هي كبار العلماء حفظهم الله ومشيخ الدعوة الثلاثية في هذا البلد بجواز الاستعانة من باب الضرورة التي وقعت على هذا البلد بعد أن استقلت دولة مسلمة دولة الكويت نجد أن الإخوانين عندنا صرف وناد وناد بنقد التقليد ثم بعد ذلك عندما اسس حاجه السنر واستطاعوا يحصلوا على فتوى صرف ونادوا على إيش؟ على وجوب التقليد هنا الان وان هذه فتوى الكتب وعندما أتت اللجنه الشرعيه وهي كبار العلماء اسست بعدم زواجها وهذا يدل عليه الادله ها وتكلم المشايخ حرمهم الله تجد أنهم ايدوا باشرط وصرخوا وضربوا كلامهم بعرض الجدار وهكذا طريقتان اذا وجدوا كلاما يرضيهم ويعجبهم قالوا مدحوا الرجل وقالوا اياك ان تخالفك وانت من وانت من وانت من ونادوا بالتعصب. واذا خالفهم شخص من العلماء كائنا من كان لو العلماء كلهم كانوا يزنعون الدعاء السلفيه حفظهم الله خالفوهم تجد أنهم يصبون على ارائهم ويعطون درس التعثر أن الحديث نقول أن الدعوة الثلاثية لا إفراط ولا تطير. الدعوة الثلاثية دعوة تربي الشباب على احترام العلماء وتربي الشباب على رفع الملام عن الأمة الأعلام وعلى محبة اهل العلم وعلى تقدير العلماء وإن أخطأ عالم وهناك حجه وبرهان فيطالب العلم يبينها بالحجه وبرهان وإذا كان هناك من العلماء الكبار من؟ بين نفس بيانه ينسبه إلى ذلك الشيخ ولكن هو يظهره حتى يكون في ذلك أدب أكثر وأكثر الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ما في الشخص يعارضه إلا وسجده يرد عليه سواء في كتبه أو في نبزه للثلاثين في مشروعية العمل الجماعي وفي اصول العمل الجماعي وغيره نبزه للثلاثين مجلة فرقان جعلها خادمة لنشر منهجه مقالاته أقواله لا يخرج إلا ما يريد ولا يخرج إلا ما يوافق رأيه معنهم يعني ينادي, ينادي الإخوان بعدم الحزبية فنقول إن كان عدم الحزبية فإذا نزل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالف رأي في النجلة المجال النجال لغير المشيخ السلبيين نحن نقول إن خال نتكلم إن أراد رافضي يكتب أو أشعله هذا نقول لا إن أشعله الرافض يعني منهجهم باطل ولأن خطأهم واضح ولكن إذا كان هناك مسألة نزل أدلة مع الثلاثين الآخرين لماذا لا تنزل؟ هذا خطأ هذا خطأ وهذه المسيرة سوف تجعل الشباب ينصبون في بوسط سكر عبد الرحمن عبد الخارج فإن أخطأ أخطأ الشباب كلهم معه وإن أصاب أصابوا معه وهذا الذي حصل في الكويت أقولها بكل صراحة أن الذي حصل في الكويت أنه عندما أصاب الشيخ عبد الرحمن فيما وضى أصابوا معه وعندما أخطأ انقسموا إلى قسمين قسم بس فهموا المنهج السلفي المهاماً صحيحا فعندما أخطأ توقفوا عنه وقال له أخطأ وقسم سبحان الله بالأمس أيدوه يدوه واليوم عندما ناقض نفسه أيدوه على ذلك السماكن فأنا أعجب لهؤلاء هل هم طبقوا الأدلة إن كانوا طبقوا الأدلة فحق الأمس لا يصبح باطل اليوم وإن كان العكس فباطل الأمس لا يصبح حق اليوم فلماذا حق الأمس اصبح باطل اليوم لأن الشيخ عبد الرحمن رجع عنه وقد يقول شخص اثبت لنا هذا اثبت لنا هذا بالحجة والبرهان فقول ان شاء الله نثبت هذا عندي كتاب هنا امام عيني يسمى الاصول العلمية للدعوة السلفيه تأليف الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الطبعة الثانية نزيدة ومنقحة دار العلم الدار السلفيه مقابلها الكويت وهذا الكتاب مكتوب فوق ضمن سلسلة تفحيح طبعا ليس ان اكتبتونا سلسلة لكن مكتوب فوق عقائد المسلمين وأعمالهم الرقم مرقم برقم تبع الطبعة الثالثة العام 1402 هجري الناشر الدار الثلاثيه للطباعة والنشر والتوزيع الآن انظروا كيف عندما أصاب الشيخ عبد الرحمن هرولوا معه وعندما رجع عبد الرحمن عن كلامه رجعوا معه مع ان الحجه والادله مع كلامه ايش الاول يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في هذا الكتاب في صفحه 78 وسبعين يقول ولما كان الحق واحدا لا يتعدد وكان السلفيون طلاب حق لا عباد رجال لذلك حافظوا على وحدة الأمة فالرجال المتبعون كثيرون ولو كان كل رجل سيتبعه من الأمة جماعة لتعددت الجماعات ولو كان كل رجل سيتبعه من الأمة جماعة لتعددت الجماعات وإذا كان الرجال يختلفون فمعنى هذا أن الجماعات ستختلف، وبذلك تتمزق ستمزق الأمة و أم و إذا كان الارتباط بالحق وللحق. يقول بذلك رعيد أخطأنا. قال بذلك ستمزق الأمة و أما إذا كان الارتباط بالحق وللحق. وكان الرجال يقاسون بالحق ولا يتعصبوا لأقوالهم كان هناك جماعة واحدة هي جماعة الحق وكان هناك رجال يحترم يحترمون ويقدسون وتأخذ أقوالهم بقدر اتباعهم وتقديسهم وأخذهم بالحق ولذلك فإننا نقول الدعوة الثلاثية دعوة وحدة, وحدة للأمة دعوة وحدة للأمة في نظام تشريعي عملي واحد متنب إلى الكتاب والسنة يأخذ بأقوال الأئمة ولا يتعصب لرأي منهم فهل على هذه الدعوة يا قوم من غبار هذا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي نمدحه ونثني عليه وهذه المقولة هي التي نعتقدها ونزينها بها من زمان عندما وافق الشيخ عبد الرحمن اثنينا عليه لموافقتها ولموافقه الحق وعندما رجع عبد الرحمن عنها فنحن قد نبهنا على خطئه لاننا لا نرضى الا بالحق هذا الكلام يتناقض تماما مع كلامه الاخر وهذا الكلام الاخر اول بدايه التناقض كما في كتابه الوصايا العشر للعاملين بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى مكتوب فوق عنوان مبادئ الجهاد والدعوه الرقم واحد يوزع طبعا مكتوب وزع مجانا عبد الرحمن عبد الخالق هنا في هذا الكتاب انظروا ماذا يقول يقول كما في هذا الكتاب كما في الوصيه التاسعه ان يقول وهذه وصيه عظيمه ويتمطوي على مجموعة من الحقائق الف أن قيام الجماعات الإسلامية الكثيرة في أنحاء العالم الإسلامي كان بحكم تباعد البيار والاختلاف الأولويات وتغير الظروف والملابسات، وهذا جميع قد أفرز بالتالي تعدد جماعات الدعوه ب. هذا التعدد في نظري أنه كان وما زال ظاهرة طيبة إيجابية استفاد منها الجهاد الإسلامي كثيرا وذلك أن الأوضاع السياسية والظروف القائمة لا تسمح بإقامة عمل واسع منظم للدعوة والظروف الأمنية لم تكن لتسمح احيانا بقيام جماعات لها لون معين والسنامات معينة كالسنام السياس والتنظيم ولذلك نشط الجمعيات وجماعات حسنة تشيون علمية وثقافية وجماعات أغادمتهم كثيرا كجماعات الحسنة تقام في المساج والعاكل وتعليم القرآن وتطقيف أبناء إلى آخره ثم ذات يقال ومحاربت بعض البدع العقادية الخطيره يعني فكر بعض الجماعات كالرفض والتصوف ثم يقول بعد ذلك وكذلك فقد كان لتعدد الجماعات هذا ما وكذلك فقد كان لتعدد الجماعات أثر ذلك في تسميم الصورة الإسلامية فما اهمله بعض الجماعات اهتم به آخرون وهكذا ظهرت الصورة المتكاملة للإسلام من خلال مجموعة الجماعات القائمة والعلماء العاملين والرجال المسلحين ثم بعد ذلك يقول: يقول الخرافة عن يقول بعد ذلك وأنما وجود يقول هنا كما في أيضا صفحه 57 وكلما كان هناك أكثر من جماعة القطر واحد كان هناك مجال عظيم للتنافس في الخير والتسابق إلى الإحسان. وإلى فطوير كل جماعة لعملها واهتمامها بنشاطها من لنواح حسن الحسن, الحسن عندما نفستها والتخلي عن مواطن الضعف التي تعاب عليها لها كده تستفيد جعل الإسلامية في النهاية من هذا التنافس والتسابق على تسبب الإحسان وأما وجود انظروا يقول وأما هذا كماشي صفحة 58 وأما وجود جماعة واحدة للدعوة في القطر الواحد فإنها بالضرورة تؤدي إلى الركابة والخمول والكسل وضعف النقب وبالتالي تراكم الأخطاء واستفحاء الأدواء ثم قلت الأخلافة يدعي التقارب التنفيق بين الجماعات إسلامية فتح مجالات التوار واللقاء وإذكاء التنافس في الخير والتسابق للإحكام وهذا هو الذي سيسرع بنفس الوعي الديني وتحول المجتمعات إلى مجتمعات إسلامية انظروا لهذا السلام هنا والسلام الذي قبل قليل الذي يقول فيه أن إذا كان الرجال يختلفون ويقول فيها الرجال متبعون كثيرون ولو كان الرجل رجل من أمة جماعة لتعارف الجماعات وإذا كان الرجال يختلفون فمعنى هذا أن الجماعات ستختلف وبذلك تتمزق الأمة وتمشتك انظروا هناك في الزمان الماضي كان كان وجود هذه الجماعات وكثرتها واختلافها مزموم ويوجد لتمزق الأمة والآن في الوصايا العشر وفي الساسة يقول بأنه إذا قامت جماعة واحدة سوف تؤدي إلى خمول الكفر. هناك يذم تعدد الجماعات وهنا يمدح تعدد الجماعات. هناك ينادي بجماعة الواحدة التي على كتاب والسنة من هذا وهنا ينادي بمجموعة من الجماعات وأن وجودها إيجابي وأن الصورة الإسلامية لن تكون كاملة إلا بوجودها. وهذا الكلام يتناقض تناقض شديد. فمن ناحية الشرع نجد أن الله عز وجل قد ذم الاختلاف والتفرق فقال وذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فإلا فبين قلوبكم بنعمته خوانا. وكنتم على شفى حفرة من نار منها فالله سبحانه وتعالى يأمر بالاعترام بالتفرق ويقول لا أتصل الله جميعا وذكر نعمه الله عليكم الله علينا هي أن المسلمين اجتمعوا على ذلك يقول عز وجل هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فجعل هناك صراطا مستقيما وسبيلا واحدا هو سبيل الله سبحانه وتعالى وطريقه وهو الكتاب والسنه وجعل هناك سبل فأمرنا بالحذر من تلك السبل المفرقه وأمرنا بالالتزام بجماعة الواحده وبالخط الواحد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ان اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفرق هذا المعلى ثلاثاً أثبتناً كلها في النار إلا واحده ثم بين أن هذه الفرق مذمومه وقال في الحديد فعن عائشة عندما قال طوي تعالى فإما يجينا في, في قلوبهم جيد قال فإذا الله لكم فإذا فأمر وحضر من المخالفين الشرق. ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه الصحيح, الحيث الصحيح. قال عليكم بثنة وثنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبدوا عليها دون موادك وإياكم في ذات الأمور فإن كل محدثهم بجعة وكل بلعثهم بلالة وكل بلالة في النقل ثم لذلك قال عندما أو أوصانا بالجماعة اللي هي الكتاب والسنة والخلفاء الراشدين فهم السحابة حذرنا من محدثات الأمور فنقول الشيخ عبد الرحمن اللي قال أن الجماعات الموجودة لا يشف عاقل ولا يشف أقل طالب علم أنها مبنية على بدع وهذه البدع تلقى سمينة قسمين في, في الجماعات الموجودة بدع في الأفراد وبدع في نفس المنهج الموضوع نفس الجماعة الهيكل الأساسي للجماعه والخط الرئيسي لها هو نفس بدعا فمدل جماعة خامس منه نجد أن البنا عنده بدع نزلنا عمرك في المثاني عنده بجاء نزلنا سيد قطب عنده بجاء نزلنا قادة سفعيد حوى عنده بجاء مصطفى السباعي عنده بجاء صحول الله النقطة الثانية منهج الذي يوضع منهج الطانسين أليس نشتنى على مجتمعنا عليه ويعبر بعضنا في مقاطعنا عيشه وعندما قرأناها كتاب الرسالة رسائل البنا وغيرها ماذا وجدنا؟ وجدنا أنهم معين بجاءة العقائد هل هذا المنهج الذي يجمع الفرق كلها حتى الشيعة دعوا للتقار وأنتم اطلعتم على كتاب الشيخ محمد صوف العدني مثلا هم يرده سالم وكيف علاقتهم بالشيعة وكذلك الكتب الكثيرة التي تبين علاقتهم بالشيعة وهذا الأمر معروف كذلك دعوة إلى التصوف والأشعارية واجتماع هؤلاء كلهم حتى أن قادتهم تجد مشاعر مطوضة صوفية إلى كلهم هذا المنهج هل هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فإذا رأيتمون فاحذروهم أهل أهواء ويقول الصحابة وإياكم إحنا في الأموم ويحذر من الدجعة وال هل يدعو صلى الله عليه وسلم إلى أن نجتمع نحن وإياهم ويكمل بعضنا بعضاً؟ أنا والله اتعجب من هذا القبيل لأن هذا الكلام في الوصايا العشر وغيرها من خلال شعور جماعي كما نقره بعد قليل هذا الكلام خطير جداً لماذا؟ لأن هذا الكلام يؤدي إلى أنه, إلى أنه لا توجد جماعة كما حدثنا بسلم عنها لأنه لا تزال طائفة من أمتي لماذا؟ لو كان توجد هذا الجماعه لا تزال طائفة من امتي فنحن نوصي بها ونحذر من خلافها. فالشيخ هنا يقول لا. كل نكمل الثاني وإن الجماعة واحدة فلا فل ذلك الخمول كثر. فإذا كنا نعتقد أن هناك جماعة واحدة وهي جماعة المسلمين، طائف المنصورة، فرق النادية، هذه يلزمنا أن حذر الفرق الأخرى كما حذر الرسول من الفرق الأخرى في أنتين وسبعين وأمر بتركه. وكما أمر بالكتاب السنة وفلَّا الراشدين ونهاء المخدرات والبدع. فلا هذا الكلام خطير لماذا خطير لانه صحوه يعني معناته هل هناك نقول هل هناك جماعه اللي هي لجاطات امتي نقول للشيخ عبد الرحمن هي قال نعم هي موجوده نقول اذا الامر بها وحذر من خالفها صحولنا وان قال هي موجوده نقول اذا كونها موجوده اذا الصوره الاسلاميه كامله تكون فيها صحولنا يعني أمرين اذا كانت هذه الفرقه الناديه موجوده فنقول إذا حذر من خالفها بها وإن كانت هذه الفرق النهائية موجودة، إذن أكيد أن الإسلام الصحيح موجود فيها. إذن هي تنفع الآخرين والآخرين لا يسملونها. هي تهديهم إلى الصواب وترشدهم إليه، والآخرين لا يذلونها على الصواب لأن هي موجودة لهم. أما هذا الكلام هذا خطيء. لأن معنى هذا الكلام أنه لا تجد جماعة. وهذا مخالف لما سلم الصحيح لشاطئ من أمتي. وإن, وإن قال قال هي موجودة ولكن مفرقة فيها الجماعات هذا الشلام يمجد مشترع والعقل كيف تكون جماعة موجودة ثم سارة مبتجعة وسارة تمية هذه الجماعة إذا كانت موجودة هل يصلح أن تكون هناك جماعة أفرق النادي موجودة في عدة جماعات متناحرة ويضد كل منها الآخر وكل منها منهج يخالف الآخر وذلك هنا نجد أن هذا الكلام خطير. هل ممكن أن تكون الجماعة متفاوتة في مجموعة الجماعات كل منها يرد على الآخر، وكل منها يشين الغار على الآخر، وكل منها من هذا يخالف الآخر؟ هل يدعو إلى أن نصحه أن أمه من الشوائب والبدع وكذا، وهذا يدع القادة ومن هالبدع؟ الإخوان مسلم، والتبليغ عمل الجاث وغيره غير؟ كيف يصبح هذا؟ هل الفرق النادي انتشرت في هذا كله؟ بنقول إن الفرق النادي انتشرت في هذا كله فهذا من أفضل الباطل، وهذه إخواني مُمتنع. ممكنة لكن قد أقول أن فرقة ناجح منها من هو مهندس ومنها من هو دكتور ومنها من هو طيار ومنها من هو محدد صح لا ما دام استمعوا على المنهج الواحد والعقيقة الواحدة كما كان عندهم الصحابة فهم فرقة ناجح هل نقول صح هل نقول ايه صح لماذا؟ لأن الخلاف اللي هو هنا خلاف عمل ووظيفة فكما أن الصحابة كان هذا يعمل بمجارع وكان هذا يعمل بالإبل وكان هذا يعمل بالفقه وكان هذا يعمل الثلاث ولكن كلهم اعتقدهم واحد ومنهجهم واحد الثلاث كذلك كانوا يختلفون في أعمالهم ووظائفهم لكن كلهم منهجهم واحد بل إن بعضهم كان يعني في الحديث أقوى من الآخر بالصق والآخر بالصق أقوى منهم في الحديث وهذا في دابر اللغة أقوى منهم في دابر كذا إلى آخر الأصول وكذا لكنهم كلهم منهجهم واحد وعريضة واحدة وكلهم على منهج الصف الناجية بهذا الاختلاف في الوظائف وفي الأعمال ها وفي بعض التخفصات نقول صح أما هذا التلاعب بأن نأتي إلى الجماعات الموجوده التي تختلف في العقائد وتختلف في المناهج ها؟ وتختلف في الأفكار وحسن البناء تجعل عنده تفويض وحصافة وغير ذلك وعمر في المثالي عنده تفوق عنده أشعرية وأثاني عنده كذا والمشايخ الصيف الموجود حفظهم الله الشيخ بعض من من غيرهم ثلاثين رسمات ثلاثين ثلاثين كل شيء. ثم نقول إن هذه جماعات تكمل بعضها بعضًا كانت على أفراد لأن جماعاتنا بني عليها هنا هي في الهوى الجماعة موجودة في الهوى الأفراد أفراد صح ولا لا ما سميت جماعة إلا هالجماعة هي ما تحتوي مجموعة من الأشخاص بجيب وعبيد وفلان وفلان فهذه الجماعات هل نحن نتكلم بالفراغ؟ نتكلم بناء على أفراد مثلوها فأنا اتي للشيخ عبد الرحمن واقول وأقول الى إلى هذا الفكر لأن أفضل الناس هو قادة ولكن ما عليه صح ولا؟ فإذا كان قاده هذا الفكر صوفية واشاعره ويرون التقارب مع الشيعة وغيرها وغيرها فأقول هنا أين إذن هذه هذه الدعوة إلى أن الصورة الإسلامية كاملة؟ هذا تناقض عجيب صراحة فعندنا مشايخنا الثلاثين، هل مشايخنا الثلاثين حظم الله؟ ممكن يجتمعون معاولاك؟ أجواب لا أنا أثبت الاستواء لله، الرحمن يعني في الاستواء ولكن في الاستواء، كيف اجتمع هذا يرى أن نشد الرحاة للقبور الصالحين والجلوس عندها وكذا، والدعاء وكذا بدعة وهذا يرى أنها قرب إذا الله كده هو فرحه العمره الثانيه كما في السعود العرب طبعا 2001 وخطات قبله وبعدها وكما وحال حسن البنا في مذكرات دعى يدعو الى كانت بحاله قبر الشيخ بسوقي في دمنهور وغير وغيره وغيره والشيخ الثلاثي يرى ان هذا بدعه ثم يقول الشيخ عبد الرحمن ان يكمل بعضنا بعض فاين الفرق اذا نقول انه ليس هناك فرق نافيه وبالتالي, وبالتالي تقوم اللي هي الريح الطيدة ليست بثقة، وإما أن نقول أن هناك فرقة نادية، فبالتالي يقول الشيخ عبد الرحمن، ولأتباع هذا إن يوم يمنحهم الحظ، إن كان هي السلفية، إذا أتبعوا السلفية، وحذر من خالف السلفية كتابا وواقعا وأفكار روادهم من البني وغيره خالف الدعوة في العقائد خالف الدعوة في أثناء صلاة خالف الدعوة في السلوخ عندهم تصوف عندهم تقارب الشيعة ودعوة السلفية لا ترى ذلك، عندهم تقارب معهد دعوة السلفية لا ترى ذلك، أصبحت الآن هذه الجماعات إيجابية ولو كانت هناك جماعة واحدة كما يذكر الشيخ في الوصائل العشر لأدت إلى الخمول والكسل. أقول إن هذا السلام خطير وخطير جدا النقطة الثانية يقول هنا الشيخ كما هو واضح لديكم أن الصورة وكذلك فقط كان فصحة 55 من وصائل العشر يقول كذلك فقط كان لك عجب الجماعات أثر بالغ في تكميل الصورة الإسلامية فما أهمله بعض الجماعات اهتم به آخرون وهكذا ظهر في الصورة المتشامل الإسلام هذا الكلام كما الآن نقضناه يعني يقول ما تركه بعضه اهتم به الآخرون هذا الكلام باطل وهذا الكلام اصلا متناقض ولا يعني سبحان الله ما أنا أتعجل الذين يعني يعجبون بهم هذا الكلام يا أخواني انتبهوا معي يقول وكذلك فقد كان تعدد الجماعات أثر بالغ في تسمير الصورة الإسلامية تكوين الصور الإسلامية إذا الصور الإسلامية عبارة عن جزئة نضع كل جزئة بجنب الآخر ثم بعد ذلك تتكون المادة أي الصور الإسلامية الإسلام. هذا الكلام غريب وعجيب تعال مناقشة مناقشة هادية الآن حسن بنى عندما يدعو في كتبه الحصافية وإلى شد الرحال الى دمن وإلى التفوير. والشيخ بن باز حفظ الله والشيخ الألباني وابن عثيمين والشيخ ربيع من هذا المدخلي وغيرهم مشاهد فوزان وغيرهم يدعون في العقيدة الثلاثه في الأسماء والسفات وإلى نبض التصوف وغيره أنا أريد أن أعرف من الشيخ عبد الرحمن أي مخصورة التي كمل بعضهم بعضهم هنا تناقض صحو الله هذا يرى التصوف دينا وهذا يرى التصوف بدعه هذا يرى الاشعريه كفي القطب وغيره من وكذلك البنا في التفوير وغير وغيره وغيره وهذا يرى أن السفريف بجعة وأن الأشعرية بجعة فأي الصوره الإسلامية الكاملة هنا الآن أنا بناقش على مستوى الأفراد أجي القادة الاخوان المسلمين وأجي قادة الثلاثين وعلماء ومشايخ معنا شخص قادة عندنا مشايخ يقودون الحق اما قادة قيادة سياسية كما هي عند إخوان المسلمين مقدمة على العلم وعلى الشرع أه؟ فهذه لا نعترف بها يا إخوان. الان انا حلل هذا الكلام ان الصوره الاسلاميه سوف تكون متكامله الان عند شيخ بن ومشايخنا السلفيين يحددوا التصوف يحددوا المشاعريه ثلاث مواصفات عقيده واضحه وحسن ان هناك اشخاص كأفراد في جماعات انهم قالوا في هذه الجماعات وكبارة. وحسن البناء والسيد قطب وعمر المتناني والموجود وغيرهم عندهم أخطاء في العقيده شنيعه واضحه في كتبهم ولا يريد يرجع للكتب انا يريد الحق أما ما فهذا يناقض هذا فإن كان الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يرى وهذا الذي أظنه فيه أن الشيخ مباد والألباني عقيدتهم الثلاثية هي الصحيعة وأن حسن البنا وعمر السلم والموجودي وهؤلاء عقيدتهم باطلة في الأسماء والصفات أو غيرها فالسلامه يناقض هذا لماذا؟ كيف أصبحت الصورة تكمل بعض؟ هذا يرى هذا متجع وهذا يرى هذا متجع أين الصورة المتناقضة؟ أين الصورة المتكاملة أقصد؟ أمر خطير هذا ترى، ولذلك عندما قرأت كتب الشيخ عبد الرحمن هذه الأخيرة، منه حسب الله كيف يكتبها وهذا من الحق، وكيف غيره من الناس آمنوا بها وصدقوها وحاربوا من حذر منها، شيء يمد العقل، وينجوا يعني ترد عليه، وفي المكتاب ترد عليه، وشيء واضح، وما ذلك الشيخ عبد الرحمن كذيفة، يستهم المخالف له أنه يناقض العقل ويناقض متناقض. ها؟ ونظر هذا السناغر نص الله لنا ولا والهدايا والتوفيط فهنا هؤلاء على مستوى الافراد هل الصورة متكامل؟ طيب أنا أباك السؤال. الأسوار الشيخ مداز عندما يجلس في مسجد ويدرس فتح المجيد ويدرس الواسطيه ويدرس التوحيد لأسما وفي المسجد الآخر يجلس مثلاً البنا لنفرض او سيد قطب ويدرس الأشعارية ويدرس الصوفية هاشل الشيخ عبد الرحمن وأتباعي أين الصورة التي تكاملت هنا اين أين يكمل بعض بعض أنا أين؟, أين؟, أين واحد يكمل الثاني أين هذا يدرس حرمة الرحال إلى قبور وهذا يدرس جوازة يشد الرحال مع, مع الحال الآن وين الصوره متكاملة وين يكمل بعضنا بعضا ناقض بعضنا بعضا ويهدم بعضنا بعضا فإن كنا نحن الثلاثين فنحن نهدم الباطن ونبني الحق كما هو في الشيخ بن باظ والأيبان المتقدمين والمتأخرين وهؤلاء يهدمون الحق ولم يستطيع إن شاء الله ويضمن الطاقة فأين الصورة المتكاملة؟ أين هذه الصورة المتكاملة؟ شيء عجيب الله وغريب أين الصورة المتكاملة؟ آن وأين يكمل بعضنا بعضك هذه واحدة النقطة الثانية قوله أن تعجل الجماعات في نترة من وغيره أنه شيء إيجابي أين الإيجابي؟ عندما البن ينشر التصوير والتطوخ هل هذا إيجابي؟ وهو قائد عندما عمرت المتاني ينشر التصوخ هل هذا إيجابي؟ سيد قطب ينشر البلاوي اللي رفيه الشيخ ربيع وغيره و اي طالب علم يقرأ كتب سيد قطب يجد الطام مار هل هذا ايجادية؟ هذا على مستوى الافراد على مستوى الجماعات تعال يكمن تكمن الخطورة صح قول نرجع ونقول نقول الجماعات مبنية على مجموعة من الافراد كما نقضناه في, في الافراد ننقضه في الجماعات ما نقضناه في الافراد ننقضه في الجماعات فإن كانت جماعة رميا على مجموعة من أفراد لهم حسن بينهم قادة وسيد قطب وغيره وغيره، فهذه المجموعة وهذه الجماعة هي تحمل عقيدة ومعتقدها معتقدها وتنشر عقيدة أو معتقدها، بعولا، والجماعة تحمل عقيدة أو عقيدة أو معتقدها، وسبق أن عن ضرب عن أن هؤلاء يناقضون هؤلاء، فإن قلنا أن هؤلاء على الحق هم وهم كذلك، ها، وأن هؤلاء على الباطل وهم الذين الخلف وهم وهم كذلك، إذن هذا الثاني إن نقول إنه يقن البلاء باء، فنقبل هذه الفرق الناجية وهذه الطائفة المنصورة وبارك الله فيها وندب عنها ونكثر سوادها إلى أن نلقى الله عز وجل فإذا كانت في قضية قضية الجماعات فالجماعات أفراد صح الله النقطة الثانية خط الإخوان المسلمين يرى الإخوان المسلمون أن يعذر بعضنا بعضا في مختلف نفي صح الله لي. يعذر بعضنا بعضا في مختلف نفي في العقائد بكل شيء زين؟ ودل ذلك أنهم دعوا للتقارب مع الشيعة وأشاعر والسوفية وكل شيء فيهم وخط الشيخ المباد الحقد الله ومشايخ الثلاثين والشيخ الألباني وغيرهم حقدهم الله يرون ماذا؟ يرون أنه في العقاد لا أدر بعضنا بعضا بل ينبغي التنبيه على في العقيدة والتحذير من المخالف إذا دعا إليه ونشره وهذه طريقتهم مع, مع كثير من الأهواء من المتقدمين الثلاث إلى يوم كذا الشيخ المباد في ردوده والمشايخ الآخرين بإذن الآن انظر المنهج هذا أنا دي العام انظر المنهج هذا هل هذا يكمل الإسان؟ ما هو تناقض؟ منهج الإخوان يرى أن هذه الخلافات نحتويها صوفية، الشيعة، الشاعر، كلهم يستنع ولذلك أن قادتهم أشاعر وغير ذلك. إذا كان القادة أشعر وصوفي فمن بعض أولا المقود تحضر لا وهؤلاء يرون أن الأشعر مستجع ويحذر منه وإلى آخره أنا أتى الشيخ عبد الحمد خالق ما هي الثورة اللي يكمل بعضهم بعضا؟ أين الصورة الذي كمل بعض الله حتى في البنات على مستوى الجماعة خط العام هذا عكس هذا فين كمل بعض الله أما نقول أنا منهج الشيخ بن من باز والشيخ أبي عثيمين ومنهج ابن سعيد وحمد بن عبد الوهاب ومنهج ابن من محمد ومنهج السلف ومنهج الصحابي منهج نبيه الموصي وهذا هو الصحيح من ذي بعضه فبالتالي يغيره باطل يحذر منه ولا نقول يكمل بعضنا بعض ولا نقول إيجابي وأما نقول أن هذا المنهج صحيح وهذا صحيح وهذا كمل هذا وهذا تناقض يمجهو المجنون صبرا عن الأقلام إذن فنقول هنا هذا الكلام الذي يقال عليه كلام خطير يا اخوان هذا كلام خطير وما ذلك مشى على كثير من الناس وما على كثير من الناس يا أخوان هذا على مستوى الجماعة تعال لقضية الثانيه ما هي الصورة التي نكمل ثلاثانية تعلمة ثلاثانية يقول يكمل بعضهم بعضا أنا أقول وجنيع المشايخ الثلاثين يقولون وأنا لست بشيخ المشايخ الثلاثين بل أنا لست حتى بطالب علم إنما رجل يحب بالعلم ونفس الله أن يعيننا على طلب العلم أقول هنا أن قوله أننا نرى الجنيع يرم وجنيع الثلاثين أن اذا كان المعتقد واحد والمنهج واحد لا باس بتعدد الاعمال والوظائف كما قلتها قبل قليل اما المنهج مختلف والعقيده مختلفه نقول لا باس وايجابي ويكمل بعضنا بعضا والصوره لن تتكامل الا بنا هذا قد بينا قبل قليل انه يناقض الشرع ويناقض العقل ويناقض كل شيء في قضيه اخرى يقول ما يعمله البعض يكمله البعض ولا يسترشيها والصورة تتكامل ونفسق على قضيه ثانيه ساع ثلاث المساجد. إذا الأخوان المسلمين أقاموا مساجد، والسلفون أقاموا مساجد. السلفون في مساجدهم سوف يدرسون الواسطية والتوحيد وفتح المجيد وغيره. والإخوان المسلمين سواء في مصر أو في غيرها إذا كانوا شاعرة سوف يدرسون الواسط يدرسون إيش جورة التوحيد وكتب البدع. فقالا، فلآن هنا مساجد وهنا مساجد. أين هل المساجد تكمل بعضها بعضا ولا تحدم بعضها بعضا تحدم بعضها بعضاً. والحق إن شاء الله يهدم الباطل صح و لا إذن فينا الصورة متكاملة هذه هي متكاملة كذلك إذا كان هناك ممن معتقدة في أسماء وصفات ثلاثة لكن منهجه خلفي في فتح مساجد والثلاثين فتحوا مساجد بالله عليكم أنتم عندكم في الكويت وفي جميع العالم. هل واحد يسمى صورة الثاني ولا واحد يضرب الثاني واحد يضرب الثاني فلا بد أن نقول الواحد معه الحق فإن كان مع السلفيين، إذن فلا نقول أن الصورة تكمل بعضها بعضها فلما يستحلون مساجد ويربون الشباب على كتب البنة وعلى كتب أمرض المثاني سيقول طب وفيها البدع والبلاد والثلفيين في مساجدهم يحذرون من هذه الكتب وهؤلاء يربون الشباب على مهج الإخوان وهو أننا يكمل بعضنا بعضا ها؟ وأننا نعذر بعضنا بعضا شموه مهج الإخوان سمعنا في الكويت حتى اللي كان في ثلاث مصوات لكن يرون هذا المنهج إذا كانوا يسمون الإخوان المسلمين ويرونهم تابعين لإخوان المسلمين واضح. فإذا كان هذا يرى أن المنهج أنا يعبر بعضنا بعضاً. حتى البنا قائدنا عمر السليماني قائدنا هذين إنهم يعبر بعضنا بعضاً وإلا ما جعلهم قوادهم أشياء صغيرة. رأوا لا. والسلفيون ما يرون هذا. يرون المنهج واحد وأن المختف البجعة لا بد يبين خطا وأنه لا يشر هذا الخطأ يلا في وداعين. يا الله أنا عبد الرحمن عندك الكويت. هل يكمل بعضهم بعضا؟ هذا أكثر. كين يكمل بعضهم بعضهم؟ فنقولنا أن الثلاثية حق إذن هؤلاء ضد الدعوة السيفة لابد من التحذير منهم أما يكمل بعضهم بعضهم هذي يترك أبقى في قضية أكثر ضدقة بعض هل مقصود في يكمل بعضهم بعض الحاكمية؟ هل هذا مقصود؟ هذا الكلام باطل أيضا، انظروا أولا، بيّننا أن هذا صوفي وهذا ليس صوفي ثلاثي فبالتالي ما يكمل بعضهم بعضهم؟ وهذا أشعره وهذا ثلاثي بلتالي لا من بعضا بعضا وهذا يرى التحديد من وعدم استقارا معهم ولا مع صفيرا معهم وهذا يرى ذلك عكا الأخواني بلتالي من يسمل بعضا بعضا وبأت الحكة للحاكمية الآن السياف أقول الآن الثلاثيون موقفهم من الحاكمية الآن وتقصيلهم في قضية تكثير حاكم وأن هناك كفر دون كفر وهناك كفر عامي وكفر اعتقادي، ومن لم يحكم أضراف ولكم الكافرون كفر دون كفر، وأن المستحل غير شرع الله كافر، وأن المساوي به لشرع الله كافر، وأن الذي رأنه أفضل من شرع الله كافر، وأن الذي رأنه مساوي لشرع الله كافر، أو يجوز شرع الله كافر، هذا رأي مسيحيين، هذا التفتيش. إذاً ليس لهم موقف الصحينية أم ليس لهم؟ لهم موقف. تعالوا له. هذه عقيدة الصحينية. بلا فيهم. هذه عقيدة الصحينية. وهذه هي عقيدة مشيخة البعض والثينين والأيبان وغيرهم يخربيهم حمد ما جواه هذه عقيدةهم، فهذه العقيدة صحيحة. ذل على كتابه السنة أن السلف عليه شفنا تيمية وشفنا الحملو هاب وعلى ما أنزل وما بدأ تفسيرا قديما وحديثا. والإخوان ينتفسرون، رح يقول لا سواء قطريون وغيرهم عندهم نبيش تفسير، وبعض من سبحان الله بعض الإخوان البناويين تجده مرة من الكيف يتكفر ومرة حتى النصاب. مرة يكسر ومرة يمدح أكبر واحد مجرد هذين صراحة لكن أقول أنا أرجع كلامي الآن هذا عقيدة فيهم في الحاكمية هل يحتاجون أحد يكملهم فيها؟ لأن الثلاثين لو لم يكن لهم عقيدة في الحاكمية، ها عقيدة مناقصون يبنقصون، بنقص. بنو ما عقيدة هذه عقيدة؟ لكن لأنها لا توافق عقيدة أهل أهواء، لا. بنو ما عقيدة هذه عقيدة؟ لكن لأنها لا توافق. عقيدة أهل أهواء لا توافقهم يدعون أن السلفيين ليس لهم عقيدة في الحاكمية أو لا يفترض لهم عقيدة هذا كلام في الحاكمية هذا كلام وهذه عقيدة هذا من هذين هذا من هذين السلف طيب هل من هذين الأقمار المسلمين والقطبيين وهذه جناع صحيح في الحاكمية حتى يكمل بعضنا بعضاً الجواب عندما منهج السؤالين صحيح بالحاسمة وبالتالي ما نحتاج إلى غيرنا ولو قلنا أن الثلاثين هم الفرق الناجية فبالتالي لازم يكون عندهم مبدا في المحاسمة ولا كيف الفرق الناجية وعندهم باب من أبغي عقيه بابنا وعقيده ما لهم فيه ولا يعرفونه الكلام باطل صح لا فنقول هنا حفظكم الله لو نظرنا منهج اخوان قضيت تكثير بدون تفصيل صح ولا وبعض من يرى أو وغيرهم يقول جماعات في بعض الجماعات ترى تكثير ومش كنا وفي بعض الجماعات يقول عليكم في قطفين وسيد قطف يرون تكثير الحكام كلهم هذا طلع الفادحة لكن بثقت عنها وغيرها وغيرها هل موقفهم صحيح في الحاكمية؟ من تكثيرهم العشوائي وبدون تفصيل وبدون بيان إلى آخره وكفر عندهم كفر واحد ولا يتبقون بين الحمل واعتقاد يا أخي هل هل, هل موقفهم في الحاكمية صحيح؟ الجواب لا إذن كيف يكملون الصورة؟ حتى في الحاكمية هم موقفهم خطأ هل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يرى أن موقف الإخوان حق... المسلمين وجماعة الجهاد وغيرها صحيح في الحاكمية؟ اظنه لا يرى ذلك. فما دام أنه لا يرى ذلك، ها؟ إذن فنقول لا. إذن أفترض صحيح عند السليم. إذن فبماذا يكملوننا؟ إذا كان في الأثناء الصباح لا يكملوننا. في الحاكمية عندهم تصور وقبورية بعضهم وكذا لا يكملوننا. وبدع. في الحاكمية لا يكملوننا. بماذا يكملوننا؟ يكملونا بماذا؟ أنه يسمعون إلى متكارلو وأخبار لندن. عجز أن كثير من السفراء أيضا يسمعون إلى أخبار لندن. إذا سيكملونا بماذا؟ إذا كان المقياس والإعتبار لا أصلح في هذا الزمان أخبار لندن ومتكارلو. يكملونا بماذا صراحة؟ لما أننا اعتقد أن هناك فرقة ناجعة في المنهج السلف وهم الشيخ ناعي الموجودين الشيخ الدعوة سعى الشيخ محمد الالهاب وغيرهم وشيخ الألبان ومباز ومعثيمين وغيرهم وثوزان وغيرهم الشيخ ربيع محمد دمان وغيرهم ومن قبلهم من سينيوب ومقيم والسلف وكذا هذه الفرقة الناجعة فبالتالي يقول الشيخ عبد الرحمن خالد ابقى كما كنت وانشط الدعوة الثلافية ونافع عنها وكثر من ثوابها وقول الشباب في الكويت. لقد علفتم بالدعوة الثلاثية ونفع الله بكم نفعاً كبيراً ونفع الله بجمعية تراث جميع حال العالم من الثلاثين فلماذا صارك الله فيكم أصبحهم فهرولون خلف هذا الرجل أخصى أخصى أخصى ألا يستل الشر؟ ألا تؤمنون بأن قلوب العباد بين الصبعين ومن الرحمن؟ لماذا الآن أصبحت هذه النصوص ما ما ما نستمع إليها؟ والآن الشيخ عبد الرحمن يقول الكلام هنا وينتظر الآن في كلام آخر الآن تعالوا إلى أقرأ لكم أنا من تكمل بعضنا بعضنا أو تكمل. ما له عين كيف يكمل بعضنا بعضا او تكمل ما في تكمل ما يرى ما يرى خروج اللي هو كيف بعضنا بعضا واحد يرى في التوحيد ونشره أمام الناس وواحد يرى لا خرج ما يتكلم في التوحيد بالله عليك كيف يكمل بعضنا, بعضنا. واحد يرى بن باز وبن عثيمين والالافين وواحد يرى منهج محمد حتى وغيره كيف نكمل بعضنا بعضا وكيف أن الصورة متكاملة فهذا كلام خطير جدا الآن أريد أن أقرأ لكم شيء آخر من كلام الشيخ عبد الرحمن في كتابه وصول العلمية يقول الشيخ في طفحة 73 من وصول العلمية الدعوة الثلاثية واختلاف العقائد بالطبع يؤدي إلى اختلاف القلوب والأعمال والدعاة الثلاثيون منذ الصدر الأول دعوا الناس إلى التمسك في أمور العقائد للكتاب والسنه وترك التأويل الباطل والهوى والتعصب وكان الجحوتهم من البركة أن بقي جمهور المسلمين وعامتهم على سن الحق متمسكين أو على سنة الحق متمسكين في عقائدهم بالكتاب والسنة والدعاة السلفيون في هذا العصر السائرون على منهج السلف الأول في دعوتهم وجهادهم يدعو الأمة كذلك إلى أخر عقائدها من الكتاب والسنة فقط ونبذ جميع البدع العقائدية والاجتهادات والتصورات الغيبية التي جاء بها والدجالون والمتكلمون على الله بلا علم وذلك لجمع شم الأمة على كلمة سواء فيكون إيمانهم واعدا وبذلك تكون قلوبهم واحده. انظروا كام هذا كلام ممتاز ما عليه العقبار جزا الله الشيخ كل جذب وانظروا الى كلامه هنا في مشروعية العمل الجماعي ماذا يقول يقول في سطحة 37 من مشروعية الجهاد الجماعي في سلسلة مبادئ في الجهاد والدعوة 2 يقول في صفحة 37 دال سلبيات بعض الجماعات من قوة السبب الرابع الذي من أجله أكتا بعض من أكتا بحرمة الجماعات وما ظهر في بعضها من سلبيات كالاتزام بعض البجاء انظر كالاتزام بعض البجاء والانحراف عن بعض السنن وظهور التنازع والتفرق بين أسباع وأمطار كل جماعة من هؤلاء ونحو ذلك من أمر ومن أجل ذلك أفسى بعض بأن هذه الجماعات مدعاة للفرق والاختلاف أو مظنة أن في بعض البدع وترك بعض السنن وما دام أمر هي حرام يقول الشيخ هذا القول فيه قصور عظيم وتقصير بالغ إلى آخر بالله عليكم تناقضوا لما تناقض هنا يقول أنه إذا اختلفت العقائد وكذا وكذا أدى ذلك كما في رسول عمي الدعوة السلفية في صفحة 73 يقول واختلاف العقائد بالطبع يؤدي الاختلاف القلوب والأعمال ويقول هنا انظروا ماذا يقول هنا حتى الاختلافات العلمية الشيخ يرى انها ايضا لها ضرر حتى اختلافات علمية مع عقائدية وبدعة اختلاف علمي ومع ذلك الشيخ حفظه الله في الوصول العلمية جاء السلفي يرى انتهى ضررر صفحة ربعا يقول تحت عنوان آ... ثانيا عن الاختلافات العلمية يقول وهذه الاختلافات في أمور العمل من عباده ومعانه ومحذلك وإن كان ظره أخص من أرارة خلاف العقائد، إلى أنه يجر أحيانا إلى الشقاق والخلاف وذلك كرهه رسول سلم الخلاف مطلقا حتى في هذه الأمور العلمية الفقهية شف الشيخ يقول يقول إن الرسول كره الخلاف مطلق حتى في هذه الأمور العلمية الفقهية كرهة وهنا الشيخ يعني سبحان الله يقول أن هؤلاء الانحراف عن بعض السنة ظهور بعض البدع ازاء بعض البدع ظهور التنازع والتفرق بين اتباع وأنصار يقول لهم لما حرم المشايخ ان هذه حرام يقول ان هذا فيه قصور بالغ في خلاف في بدع وفيه انحراف وفي تنازع يقول ان هذا لهم قصور لماذا حرم وهنا بنفسه يرد عن نفسه ويقول ان الرسول حتى خلاف العلم الفقهي كان يظهره ولا يده تقول يا شيخ عبد الرحمن عبد الخالق يا شيخ عبد الرحمن عبد الخارج. ما هذا يعني الكلام يعني صراحة والله يا إخواني أن الإنسان يسأل الله التباه لنا و للشيخ المسلمين هنا تضرب أمثلة على أن الرسلم كان حتى الخلافات التحقيقية ثم ضرب رمثان نظروا و رمثان قال وهدد عمر بالضرب على خلاف يسيق وقالت مسألة الغسل هل يجب من الإنزال أم من مجرد استقال ختانين اسألوا عائشة فلما ذكرت حضر رسلم إذا استقال ختانين فقد وجد قال عمر لو سمعت أن حدكم أستقل بغير آله نجعلته نتانا شوف يقول عمر هدد بالضرب عمر يهدد بالضرب على خلاف يسير عمر الخطر وما على يستدل وبين الخلاف الشيخ يبين الخلاف مشكلة حتى لو كان يسير ينبغي أن نسلم نسلم الدليل وهنا يقول عندهم بدع وعندهم قصور سلبيات يقر هو بقوله تنازع وفي خلاف ثم يقول أنت يا من تسوه عندكم قصور الآن من الذي عنده قصور؟ نسأل الله السلام نسأل الله السلام وهو أقول يا اخواني أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يرد على نفسه بنفسه ويرد عليه الكتاب والسنة والعقل وكل شيء ولكن الأسف أن الذين تربوا على الهوى والتعصب والحزبية هم الذين عندما نادى بالسلفيه نادوا معه وعندما نادى الآن بسكر الإخوان المتطور الآن أيضا نادوا معه وذنبوا من خالفه ونصروه إلى آخره، فاقول لي هؤلاء اتباعك إما أنكم اولا الشيخ كان قبل على حق وأنتم أيتتموا على حق، والآن الشيخ على خطأ وأنتم تخالفونه لابد، وإما في الزمان الماضي كان على باطل، هاه وأنتم أيتتموا على باطل، والآن هو على حق وأنتم أيتتموا على حق، أيهما تختارون؟ يا قبل يا أن نحن؟ أنا غضب. كثير كلامه يعني النساء إذا رجع الى رسول الله من الدعوه السلفيه وقارن مثل هذا الكلام يعني يجب مثل هذه الامور اللي هي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يبين انه لا بد من جماعه واحده وانه لا بد من ترك الجماعه البدع العقائد وغيرها وفي الاونه الأخير الشيخ عادي يرى ان البدع ما في كله نجتمع والكمرا الصوره ونبهنا على هذا كله بعد ذلك من الامور الغريبه صراحه والعجيبه أن الشيخ يقارن هذه الجماعات بتراميل المذاهب فيقول هنا كما في مشروعية الجهاد الجماعي يقول صفحة 39 أول شيء طبعا قات هذا حتى على قلوس المهاجرين وأنطا وأنكم إذا حرمتم الانتمال لهذه الجماعات معناها تنحر باسم المهاجرين والأنطا ثم انتقل المذاهب فأقول الشيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ انت تكلم من تكلم عقلاء مجانيه تكلم ناس يعيشون في البوادي جبهان ام تكلم ناس على يعني عندهم شيء من القراءه هل انصار المهاجرون كان واحد بناوي وواحد قطبي وواحد سلفي هل انصار المهاجرون كان واحد منهم يوافق عقيده البنه في التوفيض وواحد يوافق عمره كلمتاني في التصوف وسيد قطب في المصائب اللي عند سيد قطب وكان اخر عقيته ثلاثيه يا شيخ استقل الله في نفسك ولا تذهب الانصار المهاجر دعهم يبقون على مكانتهم وعلى محبه الناس لهم لا تستدل استدلالات عجيبه وغريبة فيستدل الجهال الجهال من اتباعك بها فنختي عليهم طبعا الاسم والهلاك كيف يقاس الانصار المهاجرون اسم انصار مهاجرون او خزرج ها الانتماءات يعني فيك جزء انتماء إذا لازم الانتماءات هنا الاسماء تختلف الاسماء تختلف والمسمى واحد الله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن واسمه الرحيم واسمه القوي واسمه العزيز لكن المسمى واحد هو الله وحده سبحانه وتعالى قل هو الله واحد فتعدد الاسماء ما يضر اذا كان مسمى واحد ولكن تعدد الاسماء مع اختلاف العقائد والمناهج هو الذي يضر فلما انطلع عندنا اشاعره ومعتدله وجدنا اسم اشاعره تحت مسمى وعقيده وتعطيل معتزله وجدنا تحت اسم معتزله ووجدنا تعطيل جهمية صوفيه شيعة وجدنا اسم وجدنا مسميات وكيان باطل وجدنا مسميات وكيان باطل فنقول للشيخ عبد الرحمن خالد ان تعدد الاسماء اذا كان الرجل له أكثر من اسم واكثر من كنيه واكثر من نسب ها وهو شخص واحد ما يضر وكذلك تعدد الانساب أنصار مهادين او خضرت هذه قبيله كذا هذه قحطان هذه عدنان هذه كذا من قال لك يعني في الله مش بس هذه الله السلامه يا أخواني. هل تقاس هذه على تعدد الجماعات اللي البنا صوفي ومفوض وسيد قطب عنده مشعور بلاوي كثيره غيرها من اشتراكية وغير ذلك وعمرة كل كذلك وغيره وغيره يقاس هذا التعدد وتسمى كقياس ذا أقول استق الله عزل في نفسك فنستق الله عزل جميعا في أنفسنا هل اصبح تعدد الأنساب يقاف عليه تعدد الجماعات هذا قحطان وهذا عدمان وهذا قرش وهذا كذا نفسه إذا كان إذا كان تعدد الأنساب نفسه أن يبس الله سلم إذا كان مدعاه لدعوة الجاهلية ان يبس الله سلم حذر منه فقال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبي ولا تكن صعور لا، وبين من أمور الجاهلية التعزلها، ولكن كحفظ أنثى بس فلماذا يقاس كلمة أو سخزرة على إخوان المسلمين وتبليغ وجهاد وغيره؟ أخبروني إن كان يقاس على مستوى أفراد فهل أبو بكر وابو هريرة وعمر أبو خطاط كانوا مختلفين في العقائد؟ لا والله، ولكن لدى البنا والشيخ ابن باز والألباني في قطب مختلفين في العقائد، والحق مع الشيخ ابن باز والألباني ومع أبو بكر ومع عمر مع غيرهم. فكيف أصبح حاله وجودها كوجودك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول للصحابة عليكم بسنتي وسنة خضر الراشد النهدين بعد عضو عباده، وإياهم محدثون يحذرهم من محدثاتهم ويقول كُلِّي كل خطبة، كُلُّ بدعات مضلالة، وكل ضلالة في النوم. وأنت يا شيخ تأتي هنا وتقول في مسميات وأسماء، نكلاع في العقول اختلاف الأسماء. الشجرة واحد لها أكثر من اسم ولكن مسمىها واحد كذلك نقول هنا أن الأنصار والمهاجرين صح اسماء مختلفة ولكن كلهم على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد أما الجهاد وجماعة البنا وجماعة اخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغيرها وغيره وجماعة الثلاثين وغيرها هؤلاء مختلفين في المنهج والعقيدة والحق مع الثلاثين فكيف يقاس هذا على هذا؟ أين نتكلم نحن؟ مع أي عقول؟ هل وفر الشباب في الكويت لهذه الدرجة؟ بأن يستدل لهم بمثل هذه السجلات وتمشي عليهم؟ شيء غريب والله النقطة الثانية يقيس على المذاهب وأن يدفت لنا بخربة الجماعات محرم بالمذاهب مشيخ المذاهب أحمد بن حنبل والشابع ومالك وغيرهم الأمة كالتستغيان الثوري وغيرهم وغيرهم وبحنيف هل كانوا مختلفين في العقائد؟ ثلاث موافقاته في غيرها؟ وقفت على على الإمام لحنيف رحمه الله بعض الأشياء في الإرجاء ها وتكلموا عليه وبينوا صفة ما قال والله كلنا هل إن كلنا واكره هل أمه الذين عقيد سلسل واحد لهم كلامين ولهم فتوى بالفقر تختلف عن بعض هم نفس البني وغيره اللي عقائدهم الشعرية والصوفية وغيره هل يتابع أحمد هذا أحمد, أحمد الحمد والشاف عوامه طبعا محمد محمد الشافعي مال فلاسفه واحد صوفيه واحد سلفيه واحد بده التصوف بده التشيع بده كل شيء هل هم نفس البنا والشيخ من باز وكذا وسيد قطب و... والموجودي و... ومحمد الياس والترابي وغيرهم بحيث تقول اذا حرمنا هذا نحرم ذات انت تلبنه ولا تلزم نفسك بقول لاخواننا في الكويت وطلبه العلم في الكويت ايواريخ واتقوا الله عباد الله وفي دعواتكم الثلاثيه التي اشرقت انوارها ونفع الله بها وكثر اتباعها ونفع الله بكم نفعا كبيرا انصحوا شيخكم فان رجع كان بها ولله الحمد والمنه نحرص على ان يرجع الكافر فكيف لا نحرص على ان يرجع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والله نحرص وندعو له وان لم يرجع ونسال الله الا يكون ذلك فانقلوا دعوتكم وانصروا دعوتكم والتصدر المشايخ الثلفيين وربوا شبابكم عملية الثلفي واتق الله عز وجل وانصركم بل حاربتم التعصر وحاربتم الأهواء فلماذا عندما أخطى الشيخ عبد الرحمن فأخطأوا فضيعة حيث أنها تجر الدعوة الثلفي الكويت إلى حضيرة الأخوان السنوات لماذا عندما أخطى الشيخ عبد الرحمن أصبحتوا متعصبون له؟ بل إن الثلف الذي ناقض عبد الرحمن في الدروس العامة لا تجعونه يعمل دروس فقول استقوا الله شنفسكم وارجعوا أقول لي إخواني جميعا الثلفين في الكويت وطلبه العلم ارجعوا وانتم ان شاء الله راجعين وتفوا على مشايخكم الشيخ الألباني وضنباز ابن عثيمين والفوزان وغديان والشيخ ربيع محمد أمان وجميع المشايخ الثلفين التفوا عليهم ارتفوا عليهم وابتعدوا عن كل من بدا يدعو الى منهج مخالف لمنهجنا الصحيح ننصحهم اما الذي يتكلم وبين خطاه وان فرجعه التلفيه يحس من البعض انهم يذمونه ويحذرون منه والشيخ عبد الرحمن لا يرضى بحيث الكلام هذا واما ان البعض يقول لك نعم الشيخ عبد الرحمن اخطا وعند خطا في المنهج ثم بعد ذلك يود الشيخ عبد الرحمن ويجيب يعمل دروس لكي يدو اخطاء في دروسه ها ويذم الذي يتكلم ضده وليبين خطاه يذمه ولا يجعل يعمل دروس ولا أي شيء ثم يقول لا نقول الشيخ عبد الرحمن أخطأ أقول تكذب تكذب هذا جواب سياسي دبلوماسي جواب إخوان يعني هذا الخطأ أليس له ثمرة في قلبك إذا كان هناك خطأ مالك موقف تجاهه عجيب تقول الشيخ عبد الرحمن أخطأ وعند أخطاء نعم ما نقل هذا الكلام ولا ولا ولا آخره ثم بعد ذلك تنصره صرا وتجعل يعمل دروس وتطبع له كتبه ومن جرف الفرغان ينزل إعداده وكذا وكذا إلى آخرين وينزل مقالاته وكل شيء وينشر هذا الفكر والآخرين اللي يرون هذا خطأ ما تنشر لهم شيء ثم تقول لا أنا معكم نحن نرى أخطأ أقول أنت كذب وأنت حزبي وأنت متعفق وجوابك هذا جواب دبلوماسي هذا تعلمتم من الأخوان المسلمين أما السلفيون فالسلامهم واحد وظاهرهم باطنهم وارح أخواني فأقول ولا الأحبة طبعاً أخطاء الشيخ عبد الرحمن في على بعض الأخوان أيضاً يعني يهتم فيها وأنا بس يعني حبيت أني أركز على هذه القضية التي تكلم فيها الشيخ عبد الرحمن خالق وقضية يكمل بعضنا أبعضاً ولكي يبين أن هذا كلام باطل وأن الذين أفتوا بفرمة هذه الجماعات الفدعية كما شيخنا الشيخ باز ومعثيمين وعبان وغيرهم آه وأنه لا بد من جماعة واحدة وهي جماعة الحق في كتاب السنة هم أصحاب الحق وأن فتوات الشيخ عبد الرحمن خالق باطلة وخطأ وأسل الله في الهداية والتوفيق لنا جميعا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فيختام نشكر الشيخ عيد الشمري على ما قدم ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه العلى وأس بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع كلمة التلفيين وجميع المسلمين على الحق هو لي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين